قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله الآية معنى يدرا يدفع والمراد بالعذاب هنا الحد والمصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله أن تشهد فاعل يدرأ أي يدفع عنها الحد شهادتها اربع شهادات والدليل على أن المراد بالعذاب في قوله ويدرأ عنها العذاب هو الحد من اوجه الأول منها سياق الآية فهو يدل على أن العذاب الذي تدرأه عنها شهاداتها هو الحد والثاني أنه أطلق اسم العذاب في مواضع أخر على الحد مع دلالة السياق فيها على أن المراد بالعذاب فيها الحد كقوله تعالى في هذه السورة الكريمة الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة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 فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أي نصف ما على الحرائر من الجلد وهذه الآية تدل على أن الزوج إذا رمى زوجته وشهد شهاداته الخمس المبينة في الآية أن المرأة يتوجه عليها الحد بشهاداته وأن ذلك الحد المتوجه إليها بشهادات الزوج تدفعه عنها شهاداتها هي الموضحة في الآية ومفهوم مخالفة الآية يدل على أنها لو نكلت عن شهاداتها لزمها الحد بسبب نكولها مع شهادات الزوج وهذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه فشهادات الزوج القاذف تدرأ عنه هو حد القذف وتوجه إليها هي حد الزنا وتدفعه عنها شهاداتها وظاهر القرآن أيضا أنه لو قذف زوجته وامتنع من اللعان أنه يحد حد القذف فكل من امتنع من الزوجين من الشهادات الخمس وجب عليه الحد وهذا هو الظاهر من الآيات القرآنية لأن الزوج القاذف داخل في عموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولكن الله بين خروج الزوج من هذا العموم بشهاداته حيث قال والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم اربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فلم يجعل له مخرجا من جلد ثمانين وعدم قبول الشهادة والحكم بالفسق إلا بشهاداته التي قامت له مقام البينة المبرئة له من الحد فإن نكل عن شهاداته فالظاهر وجوب الحد عليه لأنه لم تدر عنه أربعة عدول يشهدون بصدقه ولا شهادات تنوب عن الشهود فتعين أنه يحد لأنه قاذف ولم يأتي بما يدفع عنه حد القذف وكذلك الزوجة إذا نكلت عن أيمانها فعليها الحد لأن الله نص على أن الذي يدرأ عنها الحد هو شهاداتها في قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب الآية ومن من قال إن الزوج يلزمه الحد إن نكل عن الشهادات الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة القائل بأنه يحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيقام عليه حد القذف وممن قال بأنها إن شهد هو ونكلت هي أنها تحد بشهاداته ونقولها مالك والشافعي والشعبي ومكحول وأبو عبيد وأبو ثور كما نقله عنهم صاحب المغني رحمة الله عليهم أجمعين قال المؤلف تداركه الله برحمته وجمعنا به في دار كرامته وهذا القول أصوب عندنا لأنه ظاهر قوله ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله الآية ولا ينبغي العدول عن ظاهر القرآن إلا لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة وقال أبو حنيفة وأحمد لا حد عليها بنكولها عن الشهادات وتحبس أيضا حتى تلاعن أو تقر فيقام عليها الحد قال في المغني وبهذا قال الحسن والأوزاعي وأصحاب الرأي وروي ذلك عن الحارث العكلي وعطاء الخراساني واحتج أهل هذا القول بحجج يرجع جميعها إلى أن المانع من حدها أن زناها لم يتحقق ثبوته لأن شهادات الزوج ونقولها هي لا يتحقق بواحد منهما ولا بهما مجتمعين ثبوت الزنا عليها وقول الشافعي ومالك ومن وافقهما في هذه المسألة أظهر عندنا لأن مسألة اللعان أصل مستقل لا يدخله القياس على غيره فلا يعدل فيه عن ظاهر النص إلى القياس على مسألة أخرى والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم كان هذا ما سمح لنا به وقت اللقاء ولنا إن شاء الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته